أن لا يؤفكون، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لورؤسهم لو ورؤيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء قُلْ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتُ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَيَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يافضو وللله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لا إرجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل